أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد السميع بعبده باركنا البصير الحرام حوله الذي ليلا الأقصى الذي آياتنا من لنريه من آياتنا إنه إلى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 وقضينا الى بني إ س ر ا ئ ي ل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعده الله ما بعثنا عليكم عبادا لنا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 وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذءوما مدحورا ومن اراد ا ل آ خ ر ه وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك, فاولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاءه م ح ظ و ر انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا ل آ خ ر أكبر ر ة د ج تجعل وأكبر تفضيلا ت لا تجعل مع الله إ ل ه ا آ خ ر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين ا ح س ا ن ا إ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما أ اف ّ ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من ا ل ر ح م ة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أ ع ل م بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين ف إ ن ه كان ل ل أ و ا ب ي ن غفورا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 ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إ ل ا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا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 ولا ت م ش ي في الأرض م ر ح النابلسي ر ت ل ل ا ل ط و ل الاسلاميه ك ذلك ك ن ي ك ا ذلك م م ا أوحى إ ل ي ك ربك من ا ل ح ك م ة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 إن كان عذاب ربك م ح و ر ا و إ ع ه ا ل ا ن ح ن م ه ل ك و ه ا ق ب ل ي و م ا ل ق ي ا م ة أو م ع ذ ب و ه ا أو م ع ذ ب و ه ا ع ء ا ا شديدا كان ذ ل ك في ا ل ك ت ا ب م س و وما ر ا م ن ع ن ا أن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 أ ف أ م ن ت م أ ن يخسف بكم جانب البر أ و يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أ م أ م ن ت م أ ن يعيدكم فيه ت ا ر ة أ خ ر ى فيرسل, فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا, تجدوا ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آ د م وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم, ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من ي و م ن د ع ه النابلسي س إ م ا ل ل ع ل و ت ي ك ت ا ب ه ب ي م ي ن ه فأولئك يقرؤون ك ت ا ب ه م ا ء الله الحسنى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 وننزل من ا ل ق ر آ ن ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر كان يئوسا